تكون الكلمة طيبة وإما أن تكون الكلمة خبيثة كلمة المؤمن الصادق لا يحتقر كلمة من الكلمات كلمة ما أخطر الكلمة كلمة الله محمد القرآن السنه الصحابة الأمة العبادة الرياء التقوى الحمد لله رب العالمين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 في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك مولاه أحبتي في الله كلمة برنامج نقدم في كل حلقة من حلقاته كلمة واحدة نقف في محرابها نستلهم الدروس والعظات والعبر ونغوص في بحرها نستخرج اللآلئ والجواهر والدرر ونطوف في بستانها نجمع الرحيق والزهر والثمر وكلمة اليوم ما أحلاها وأجملها وأشرفها وأكرمها وما أحوجنا إليها الآن في هذا الوقت العصيب الرهيب التي تمر به أمتنا إننا اليوم على موعد مع هذه الكلمة الجليلة مع الاعتصام ما هو الاعتصام الاعتصام لغة هو الاستمساك بالشيء والامتناع به اعتصمت بكذا وامتنعت بكذا واعتصمت بكذا واستمسكت بكذا كل هذه المعاني مترادفة فالاعتصام فالاعتصام معناه الاستمساك بالشيء والانتناع به والاعتصام اصطلاحا نوعان نوعان اعتصام بحبل الله جل وعلا واعتصام بالله جل وعلا ومدار النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة على التمسك بهاتين العصمتين بالاعتصام بحبل الله جل وعلا والاعتصام بالله سبحانه وتعالى أما الاعتصام بحبل الله قال الله عز وجل فيه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون تدبروا معي أيها الأفاضل قال جل جلاله واعتصموا بحبل الله قال ابن عباس رضي الله عنهما واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بدين الله قال ابن مسعود رضي الله عنه واعتصموا بحبل الله أي عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به فإنما تكرهون في الجماعة والطاعة فإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة قال مقاتل واعتصموا بحبل الله أي بأمر الله وطاعته قال مجاهد واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بالقرآن الكريم هذا تفسير سلفنا رضوان الله عليهم جميعا ورحمة الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللي قوله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال ابن عباس واعتاصموا بحبل الله أي تمسكوا بدين الله قال ابن تيميه رحمه الله إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أي تمسكوا بدين الله ودين الله الذي ارتضاه لأهل السماء وأهل الأرض هو الإسلام قال جل جلاله إن الدين عند الله الإسلام وقال جل جلاله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا سعادة لهذه الأمة بصفة خاصة ولا سعادة للبشرية كلها بصفة عامة إلا إذا تمسكت بدين الله الذي ارتضاه لأهل الأرضي وللبشرية جمعاء بل ولأهل السماء بل وللجن المؤمن ألا وهو الإسلام فالإسلام دين جميع الأنبياء والمرسلين نعم ليس دين النبي صلى الله عليه وسلم فحس بل هو دين جميع إخوانه من النبيين والمرسلين هو دين نوح قال الله تعالى واتل عليهم نبأ نوح إلى قوله وأمرت أن أكون من المسلمين والإسلام دين إبراهيم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 مسلمون والإسلام دين موسى قال الله تعالى حكايه عنه وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين والإسلام دين عيسى على نبينا وعليه وعلى إخوانه الصلاة والسلام قال الله عز وجل وإذ قال عيسى إذ قال عيسى للحواء فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الله عز وجل حكاية عن نبيه عيسى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون والإسلام دينه يوسف قال الله تعالى حكاة عنه ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلمة والحقني بالصالحين والإسلام دين سليمان قالت ملكة سبأ حين بعث إليها برسالته قالت يا ايها الملا إني ألقي إلي كتاب كريم وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني مسلمين والإسلام دين الجن المؤمن قال الله تعالى حكاية عن الجن وأن من المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا والإسلام دين لبنة التمام ومسك الختام محمد عليه الصلاة والسلام الذي نزل عليه قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا واعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بدين الله أي تمسكوا بالإسلام فلا نجاة للبشرية التي تحيا الضنك الآن بكل أشكاله وألوانه لا حياة للبشرية هنيئة هادئة إلا إذا عادت إلى الإسلام واعتصمت بدين الله وتمسكت بالإسلام ولا سعادة لهذه الأمة إلا إذا تمسكت واعتصمت بالإسلام رضي الله عن عمر بن الخطاب إذا قل لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما اتغين العزة في غيره أذلنا الله كانت الأمة مبعثرة لا وزن لها ولا قيمة ولا كرامة في أرض الجزيرة فجاء هذا الإسلام فاعتصمت به وتمسكت به فتحولت من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم ولا كرامة لها في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الآن والتي أصبحت فيها قصعة مستباحة لكل أمم الأرض لا كرامة لهذه الأمة إلا إذا عادت من جديد فاعتصمت بالإسلام واستمسكت بالإسلامي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 لما الخلاف والله جل وعلا يحذر من الخلاف فيقول سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ويقول سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وما أكثر الآيات إياك أن تستدل بهذا القول الذي يتداوله بعض المنتسبين إلى العلم اختلاف أمة رحمة هذا لا يصح أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سندا ولا متنة لا يصح هذا الحديث أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سندا ولا متنة اختلاف أمة رحمة إذا نقيضه أو مفهوم المخالفه اجتماع أمة عذاب وهذا لا يكون أبدا فهذا مخالف للقرآن ومخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزلون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم هذا اختلاف في أصل الملة هذا هو الذي ذم الله أهله مطلقا أما الاختلاف في مسائل الاجتهاد وفي مسائل الأحكام فهذا أمر سائر والاختلاف فيه معتبر كما قال شيخ الإسلام بن تيمية طيب الله ثراه والاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمتنا لأخوة فلابد أن نفرق بين هذين النوعين من الخلاف لذا فأنا يعني أنادي أنادي على أحبابي وإخواني وطلابنا من ابناء هذه الحركة الإسلامية المعاصرة في كل أنحاء الأرض وأقول لما التنازع ولما التشرذم ولما التهارج ولما الخلاف ولقد ذم الله عز وجل الخلاف ولو كان ولو كان الخلاف ولو كان الخلاف امرا جائزا أو أمرا سائغا ما حذر الله تبارك وتعالى منه وما نهى الله عز وجل عنه وما حذر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه منه واعتصموا بحبل الله اي بالجماعة اي بجماعه المسلمين لما التعصب لم تنضوي تحت هذه الريات الضيقة الحزبية التي تورثك العصبية البغيضة شئت أم ابيت التعصب البغيض يصم الأذان عن سماع الحق ويعمل الأبصار عن رؤية الدليل قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله ما أجملها من نسبه وما أشرفها من كلمة لأن بعض إخواننا الآن يعقد الولاء والبراء على شيخه يعقد الولاء والبراء على شيخ فإن كنت ممن يجلسون معه بين يدي شيخه فأنت على خير وأنت من الفاهمين وأنت من الصادقين وأنت من المخلصين وإن كنت تجلس إلى شيخ آخر من أهل السنة ربما تتهم في دينك بل وفي عقيدتك بل وصرت لا تفهم شيئا ولا تفقه الواقع إلى آخر هذه التهم وبعض إخواننا قد يتهم كل الجماعات التي تعمل الآن على الساحة التي تنضوي تحت لواء أهل السنة والجماعة لأنك لا تنتسب إلى جماعته التي يتعصب لها وينتمي إليها لا يا أخي إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين وإن سألوك عن حليتك فقل ولباس التقوى ذلك خير وإن سألوك عن آخيتك فقل ألا إن بيوت الله في الأرض المساجد أيها الأحبة تعالوا بنا لنواصل السيرة في هذا البستان الماتع في بستان الاعتصام والله أسأله أن يرزقني وإياكم الاعتصام به وحده وبحبله إنه ولي ذلك والقدر عليه وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمة. الكلمة. كلمة. الكلمة أمانة كبيرة ومسؤولية عظيمة كلمة. إما أن تكون الكلمة طيبة وإما أن تكون الكلمة خبيثة فالمؤمن الصادق لا يحتقر كلمة من الكلمات كلمة. ما أخطر الكلمة كلمة. الله محمد القرآن السنة الصحابة الأمة العباده الرياء التقوى كلمه, كلمة.